على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عليكم السلام فضل فضل, فضل فإذا, السلام فاذا قيل لك ما الأصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذه الأصول الثلاثة والأصل هو القاعدة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 ولم يكن هذا العمل مبني على العلم فهذا كذلك ايضا ليس بمسلم فلا بد من هذين الامرين ومن حسن وعقل من توفيق الله جل وعلا للمصنف رحمه الله تعالى انه نبع على هذه الامور الثلاثه وهذه القضايا العظيمه وهذه الاشياء الكبيره مع انه قد تقدم التنبيه على هذه الامور ولكن المصنف رحمه الله تعالى اعادها مره ثانيه بصيغه اخرى من اجل ان الانسان يكرر معرفه هذه الاشياء ويتوسع في معرفه الرب جل وعلا والرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ويعرف دينه بالادله ومن المعلوم أن الله جل وعلا قد ذكر في كتابه قصص الأنبياء في مرات كثيرة ومواضع عديدة وقبل ذلك وبعده بين ما أوجبه الله جل وعلا على عباده في كتابه أيضا مرات كثيرة فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته وحقه على عباده عليكم السلام وكذلك أيضا فيما يتعلق رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام وغير ذلك مما افترضه الله جل وعلا على عباده فمثلا التوحيد جاء في كما تعلمون في مواضع كثيره من كتاب الله جل وعلا وكذلك ايضا فيما يتعلق بالإمام بالرسول عليه الصلاه والسلام وفيما يتعلق بالصلاه وفيما يتعلق بالصيام والحج والزكاه وهكذا وعلى اهميه الأمر الذي يتحدث عنه يأتي تكريره وذكره فأقول أن المصنف رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا فيما تقدم وتحدث ايضا عن هذا الشيء فيما سبق ولكنه ذكره مرة أخرى بصيغه أخرى من أجل أن في تكرار هذا الشيء أن الإنسان ينتبه ويكرر ما تقدم ويزيد ايضا على ما تقدم حتى يفهم الشيء وكما تقدمنا هذا المنهج قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى نعم وأول هذه العصول هو معرفه الإنسان لربه سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي أوجده والذي غذاه في النعم والذي أرسل إليه الرسل وأنزل على هؤلاء الرسل الكتب والذي كلف بالعبادات والذي في يوم القيامة يسأله و. يحاسبه عن ما تقدم وسلف منه في الحياة الدنيا ومن معرفة الله جل وعلا تتفوع باقي المعابد من معرفة الله جل وعلا تتفوَّع باقي المعابد ويأيُّه الإخوان لا شك أن معرفة الإنسان لربه جل وعلا لا شك أن هذه قضية عظيمة وأمر كبير وشيء عظيم ولا بد على الانسان ان يعرف رب جل وعلا وعلى هذا ينبني باقي المعابد وما اكثر الناس الذين لا يعرفون ربهم عافانا الله وإياكم من ذلك وفي الحقيقه ان هؤلاء الناس ينقسمون الى اقسام اول هذه الاقسام هناك من يجحد الله وينكر وجود الله عافانا الله وإياكم من ذلك وسوف يأتي أرد على من يقول بهذا الشيء كما سوف يذكر المصنف بعد ذلك لدله على وجود رب جل وعلا وكماله وعظمته سبحانه وتعالى فهذا صنف والصنف الثاني من يعرف ربه جل وعلا ولكن هذه المعرفة ليست بمعرفة صحيحة فيتعبد لله بغير ما شرع ويتقرب لله سبحانه وتعالى بغير ما أمره ومن ذلك مثلا اليهود والنصارى بالإضافة إلى ما عندهم من تحريف وتغيير وتبديل ايضا الشرع الذي هم عليه المحرف المغير المبدل قد نسخ الله جل وعلا ببعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقبل هؤلاء المشركون الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويشركون مع الله جل وعلا عباده الاصنام والاوثان ويجعلون هذه الاصنام والاوثان واسطه بينه وبين الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومن ذلك ما كان عليه العرب في جاهليتهم وما اكثر من يعبد الاصنام والاوثان كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون نعم فهذا ايضا صنف ومن الأصناف أيضا من ينتسب لدين دين الإسلام ولكنه لا عليكم السلام ولكنه لا يعمل بهذا الدين على الوجه الصحيح ولا يفعل ما أمر الله عز وجل به مما جاء في القرآن والسنة وما أكثر هؤلاء عافنا الله وإياكم من ذلك ومن هؤلاء ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك أيضا يلجا إلى غير الله ويستغيث بغير الله ويتقرب بغير الله ولا شك من كان هذا صفته فلا شك أنه لم يعرف ربه عافنا الله وإياكم من ذلك عندما الإنسان إذا وقع في أمر لجأ إلى غير الله وعندما يشعر بالشدة أيضا يلجا لغير الله وعندما يريد مطلوب ويريد شيء أيضا يلجأ إلى المخلوقين فلا شك أن هذا الإنسان ما عرف ربه لو كان يعرف ربه وخالقه ومولاه جل وعلا وأنه القادر على كل شيء وأنه بيده كل شيء سبحانه وتعالى وأن نواصل عباد وقلوب العباد بين يديه سبحانه وتعالى وأن القلوب يقلبها كيف يشاء عز وجل فأقول لو كان هؤلاء يعرفون كل ذلك لما وقعوا فيما وقعوا فيه عافانا الله وإياكم من ذلك وفي الحقيقة ما أكثر هذا الصنف ما أكثر هذا الصنف ممن يزعم الانتساب إلى دين الإسلام وهناك أيضا صمف آخر يعني تجد أن عما يقع بالشرك الواضح والبين ولكن تجد أن تعلقه وتوكله وغابته إلى الله جل وعلا ورهبته من الله ورجاءه بالله سبحانه وتعالى تجد أنه فيه ضعف وعنده قله في هذا الأمر وفي هذا الشيء وفي هذا المجال فأيضا هذا الصنف الحقيقة كثير فأقول يا أيها الإخوان ينبغي للإنسان أن يعظم الرهبه إلى الله جل وعلا وأن يلجا الى الله في كل اموره وان يتوكل على الله وان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى في كل شيء سواء كان هذا شيء كبيرا ام صغيرا ولذلك امر ربنا جل وعلا باللجوء اليه وبالتوكل عليه وبدعائه سبحانه وتعالى وأنه وان على الانسان ان يسال ربه كل ما يريده وكل ما يتمنى في أن يتحقق له فعليه أن يكثر من هذا الشيء والرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو القدوة وأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام فمثلا كما جاء في سنة بداود أنه إذا حزبه أمر لجأ إلى الصلاة راسا يلجا إلى الله ورأسا يدعو رب سبحانه وتعالى ويدعو ويسأله ما عنده عز وجل و قال عز وجل و قال نعم سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وكما قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعاني فليستجيبوا لي وليؤمن بي لأنهم يرشدون إلى غير ذلك من النصوص وكما قال جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين بأحد سواك يا خالقنا ويمولانا وكما تعلمون ما جاء في الصحيحين في حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب فبعد ذلك بين صفتهم فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يستوكون ولا يتطيرون ولا يفترون وعلى ربهم يتوكلون والشاهد من ذلك أن مثلا لا يستوكون لا يطلبون الوقية من غيرهم مع أن طلب الوقية هذا أمر جائز ولكن لا شك أن الاولى أن الإنسان يفوض عن الى الله ويلجأ في كل صغيرة وكبيرة إلى خالق ومولاه ولذلك قد جاء في صحيح الامام مسلم أن وفد من العرب يعو رسول عليه الصلاة والسلام على الإسلام قال غاوي فأسوى إليهم كلمة خفية ما هي هذه الكلمة الخفية قال لا تسأل الناس شيئا قال لا تسأل الناس شيئا حتى أنه كان بعض هؤلاء النفر يسقط أحدهم منه صوته ولا يقول لأحد من الناس ناولني صوتي كل هذا توكلا على الله ولجوءا إلى الله وأنهم يوجون ما عند الله في كل شيء مع أن هذا الأمر مشروع ولا شك وقد جاء عند النساء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من يتوكل لي بشيء وأتوكل له بالجنة قال ثوبان أنا قال لا تسأل الناس شيئا قال لا تسأل الناس شيئا فكل هذا تعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته بأن يفوضوا أمورهم في كل أحوالهم إلى الله جل وعلا ولذلك سوف ياتينا في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس وهو صغير إلى الآن لم يبلغ فقال له يا غلامني معلمك كلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا توكلت فتوكل على الله إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام فأمره أنه اذا سأل فعليه أن يسأل الله جل وعلا انظر يا أيها الأخوان كيف تلقين التوحيد وتعليم الناس اللجوء إلى الله وفي الحقيقة أن هذا التوحيد عندما الإنسان يكثر من اللجوء إلى رب جل وعلا ويتعلق بخالق ومولاه فهذا هو التوحيد وهذا دليل على صحة العقيدة وصحة الايمان وسلامة الإسلام وكما جاء أيضا في السنن أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما علم الحسن بن علي بن أبي طالب وكان عمره تقريبا سبع سنوات تقريبا سبع سنوات والحديث صحيح أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما علمه دعاء يدعو به في صلاته وسواء كان هذه الصلاة صلاة الليل أو غيرها أنه يقول اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت و... نعم اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت الى اخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكان عمر الحسن سبع سنوات ومع ذلك علم هذا الدعاء الذي فيه لجوء إلى الله وتوكل عليه وتعلق بالله سبحانه وتعالى وكان عمره تقريبا سبع سنوات ومع ذلك لم يمنع هذا من تعليمه التوحيد وتبيين هذا الأمر إليه فأقول يا أيها الأخوان كلنا يشكو من عدم التعلق بالله واللجوء إلى الله وسؤال الله في كل قضية وفي كل أمر وفي كل صغيرة وففيرة وأن يعظم الإنسان الرغبة فيما عند الله وأن يلجا الى الله في كل احواله وأن يستنصر بالله عز وجل ففي الحقيقه ان هذا هو التوحيد هذا هو التوحيد الذي اوجبه الله جل وعلا على العبد ومن ذلك ان رسول عليه الصلاه والسلام في ليله غزوه احد في عفوا في ليله غزوه بدر انه في طول الليل وهو يدعو ربه و إلى الى الله ويسأل الله وحتى أنه كان يرفع يديه حتى سقط أبدا من منكبيه حتى جاء بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كفى يا رسول الله مناشدتك لربك فإن الله عز وجل منجز ما وعدك مع أن الله عز وجل قد وعد احدى الطائفتين ومع ذلك ما ترك عليه الصلاة والسلام اللجوء إلى الله والتوكل عليه وسؤاله والطلب منه سبحانه وتعالى وهكذا أنه كان أيضا قبل المعركة كان يسأل الله عز وجل ويدعوه بأن ينصره وأن يؤيده وأن يهزم المشركين فعلينا أن نقتدي برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى الواحد منا أن يحقق توحيده وأن يكمل هذا التوحيد وقد جاء في السنن من حديث المغرب بن شعبة في إسناد الله بأسر به أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اكتوى أو استوقى فقد برئ من التوكل فأرقى كما تقدم أن طلبها جاعز لكن الأولى أن الإنسان لا يسأل أحد وقال أيضا من اكتوى والاكتواء جاعز لكنه مكروه وفي هذا طبعا هذا الحديث ليس فيها الكي وإنما فيه طلب الكي من اكتوى طلب الكي أو قد يكون بمعنى اكتوى أي يعني استعمل الكي كما جاء في حديث ابن عباس الذي ذكرته قبل قليل قال هم الذين لا يكترون وكل هذا توكل على الله جل وعلا وترفيض الأمر إليه سبحانه وتعالى وقال أيضا لا يتطيرون وقد جاء في حديث ابن مسعود الذي جاء من حديث عيسى بن عاصم عن زروا بن حبيش عن عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قطير شرك ونعم قال قطير شرك ولكن الله يذهبها بالتوكل وقد جاء في زيادة زادها يعيب بن سعيد القطان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن قطير وما منا ولكن الله يذهبها بالتوكل وقال بعض اهل العلم وعلى كلمة وما منا ان هذا مدرج من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقال هذا البخاري وطبعا ليس هذا موضوع الكلام على, على هذا الشيء ولكن أردت أن على لما جاء في هذا الحديث وهذا الحديث حديث صحيح هذا الحديث حديث صحيح نعم وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قير شرك ولكن الله يذهبها بالتوكل فعندما الإنسان فعندما الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله ما كان يشعر به من الطيرة والمقصود بها, التشاهم التشاؤم, بها التشاؤم فإن هذا يذهب بالتوكل وباللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فاقول يا ايها الاخوان انا اذكر نفسي ومن يسمعني بهذا الامر وبالتالي يكون الانسان قد عرف ربه عندما يكون الانسان هكذا وهذه هي صفته يكون عرف ربه جل وعلا حق معرفته واما ان الانسان يلجا الى غير الله ويكون ما عند الناس ما في ايدي الناس او تكون ما في يد الله او نحو ذلك وتجده يتطلع الى ما عند الناس وتجده في كل قضية وكل سرير كبير يبحث عن واسطة ويبحث عن كذا وكذا ويغفل عن خالقه ومولاه فيكون هذا في معرفة لرب جل وعلا نقص يكون في معرفة لخالقه ومولاه يكون فيها نقص نعم فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه فلا شك أن الله جل وعلا هو المغبي سبحانه وتعالى هو الذي ربى الناس رباهم بنوعين من التربية النوع الأول هو تربيتهم بما رزقهم جل وعلا من أنسناف الأطعمة وأنواع الاشربه لكي يقيموا أجسامهم وأجسادهم والنوع الثاني هو تربيتهم الإيمانية وتربيتهم الإسلامية وذلك ببعث رسل إليهم وإنزال الكتب على هؤلاء الوسل التي تبين لهم المنهج الصحيح الذي يجب عليهم أن يسلكونه فالله جل وعلا لم يطلق عباده سبحانه وتعالى بل رباهم عز وجل فهو المستحب للعبادة وحده سبحانه وتعالى نعم والرب على قسمين الرب فيما يتعلق بإطلاقه إما أن يطلق مفرد فيقال الرب يطلق مفردا معرفا يطلق عفوا معرفا مطلقا غير مقيد بشيء فهذا لا يكون إلا على الله ولا ينصرف إلا لله سبحانه وتعالى نعم وإما أن يطلق مقيد يقال مثلا رب الدابة ورب العبل ورب الوسرة وما شابه ذلك فمثل هذا جائز إذا كان مقيد أن يطلق على غير الله إذا كان مقيدا يجوز أن يطلق على غير الله وأما في إطلاقه على الله سبحانه وتعالى فإذا إذا لم يقيد بشيء فلا شك أنه لا يكون إلا على الله عز وجل لا يتقل على الله سبحانه وتعالى نعم وأيضاً الرب هو المالك سبحانه وتعالى وهو أغازق جل وعلا وهو كذلك أيضاً المعبود سبحانه وتعالى فقال المصلي وهو معبودي ليس لي معبود سواه فبما ان الله جل وعلا هو الرب إذن هو المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى فيلزم من توحيد أو يلزم من ذلك توحيد للهية وتوحيد العبودية لكن بما أن الله جل وعلا هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إذن هو المعبود وحده لا شريك له قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين نعم والحمد هو إثبات شفات الكمال للمحمود هذا هو الحمد عندنا حمد وعندنا حمد وعندنا تمجيد وعندنا شكر فالحمد هو إثبات شفات الكمال للمحمود فعندما يقال أن الله عز وجل هو أغازق والمحي والمميت والمتصور وعندما يقال انه المعبود وحده لا شريك له وان من صفاته انه جل وعلا هو السميع والبصير والعليم الى اخره فهذا حمد منك لربك جل وعلا وعندما يقال عن واحد من الناس يعني فلان كريم وفلان شجاع وفلان حليم وكذا فهذا ايضا حمد منك لهذا الشخص فالحمد هو اتباع صفات الكمال للمحمود وتكرار هذه الصفات هو التمجيد كما جاء في حديث العلاة بن عبد الرحمن عن ابي عن أبيه وقد خرج الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل مجدني عبدي فتكرار صفات الحمد هذا تمجيد هذا هو التمجيد نعم وعندنا ثناء الثناء هو كما تقدم يعني الحمد والتمجيد والشكور كل هذا ثناء كل هذا يعتبر ثناء الشكر هو أن الإنسان يسني على المقابل بما أسداه إليه من نعمة يسني على المقابل بما أسداه إليه من نعمة هذا هو الشكر فالشكر لا يكون الا باسداء النعم من المقابل بخلاف الحمد بخلاف الحمد الحمد اسباب صفاته تبال المحمود اما الشكر لا يعني يكون بمقابل نعم وبمقابل احسان وبمقابل عطايا وما شابه ذلك فيكون فهذا هو الشكر والشكر طبعا يكون ايضا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضاً بالجوابح نعم والحمد ينقسم الى قسمين حمد لا يكون إلا لله جل وعلا وحمد يكون للمخلوق حمد يكون حمد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحمد يكون للمخلوق الحمد الذي لا يكون لله لا يكون إلا إلى الله جل وعلا فهو في إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال التي متصف بها أو رب وحده لا شريك له فعندما يقول الإنسان ان الله عز وجل هو المعبود وحده وانما يقول الإنسان أيضا بأن الله هو عالم الغيب والشهادة ولا يفعله عليه شيء جل وعلا ويقول أيضا هو السميع الذي يسمع كل شيء وهو البصير الذي يبصر كل شيء جل وعلا فهذا حمد منك لربك وهذا خاص بالله جل وعلا نعم واما نعم وحمد الله عز وجل حمد الله عز وجل هذا ينقسم الى قسمين حمد الله عز وجل هذا ينقسم الى قسمين من حيث حكمه القسم الاول هو الحمد الذي لا بد منه الحمد الواجب الذي لا بد منه في اعتراف الإنسان بربوبية الله جل وعلا وبعبودية وبخالقية الله وعبودية على خلقه سبحانه وتعالى فهذا الحمد واجب لا بد منه هذا الحمد واجب لا بد منه لا بد على الإنسان أن يحمد رب عز وجل هو الخالق والرازق والمحي والمميت لآخره وأنه المستحق للعبادة وحده فهذا حمد واجب لا بد منه ومن ذلك ان الله جل وعلا قد اوجب علينا قراءه سوره الفاتحه في كل ركعة من ركعات الصلاه فالانسان عندما يقول الحمد لله رب العالمين يكون قد حمد ربه جل وعلا كما جاء في الحديث الذي خرجه الامام مسلم في حديث ابيهويه والذي تقدم ذكر قبل قليل نعم وكلما القسم الثاني هو الحمد المستحب القسم الثاني هو الحمد المستحب كلما زاد الإنسان في حمد لربه وشكر لخالق ومولاه وثناء على على رب عز وجل كلما كان هذا تحقيقا منه لعبوديه الله عز وجل عليه وقيامه بواجب الربوبيه وواجب العبودية لله سبحانه وتعالى نعم فكلما أكثر الإنسان من حمد الله فكلما فعافر كل ما كتب من الحمد لله عز وجل فهذا مستحب وأما أساس وأما أصل الحمد وأساسه فلا بد منه ولا يعقل أن إنسان يؤمن بالله ولا يحمد الله فهذا لا شك في كفر عافنا الله وإياكم من ذلك نعم وأما الحمد للمخلوق فكما تقدم عندما تقول عن إنسان أنه عالم أنه كريم أنه شجاع أنه كذا فهذا هذا هو صفة الحمد الذي يكون للمخلوق وهذا الحمد الذي يكون للمخلوق لابد فيه من شرطين الشرط الأول أن يكون هذا المحمود مستحق لهذه الصفات لا تقول عن إنسان جاهل أنه عالي ولا تقول عن إنسان سفيه تقول أنه حكيم ولا تقول عن إنسان أنه كريم وهو بخيل ف. الحمد للمخلوق لا بد فيه من امرين الامر الاول أن يكون هذا المخلوق مستحق لهذا الشيء للصفات التي وصفته بها الامر الثاني هو لا تنسب الحمد الذي يكون لله لا تنسب المخلوق فلا توفع هذا الانسان الذي حمدته لا توفى بحمدك إلى ما لا يكون إلا لله عز وجل لا تصبح مثلا بأنه يذلل كل مصيبة أو كل أمر عظيم وكبير هذا ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى أو لا تقول لمثلا مخلوق غير الرسول عليه والسلام تقول أنه إمام الائمه ولا تقيد تطلق إذا قلت إمام الأمة واطلقت ولا قيدت الرسول هذا عليه الصلاة والسلام فلابد أن تقيد تقول إمام الناس في هذا الزمان ويعني بعد الأولى ترك مثل هالعبارات العبارات التي فيها غلو مبالغة ينبغي على الإنسان أن يتركها يعني حتى لو كان طبعا ينبغي على الإنسان يتركها أن يتركها أن إما أن يكون شيء حرام هلو حرام فأنا لا شك واجب يجب عليه وجوبة وإما أنها قد تجو هي جائزة لكن قد تجو إلى ما هو ممنوع فهذا أيضا الأولى به أن يتوف لأن لا يجوه إلى الشيء المحوم وكما جاء في حديث مطرف بن عبد الله بن الشرقير عن أبيه الذي جاء في السنن أن عندما جاء من العرب من بني عامر قال الرسول عليه سبحثم أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وعظمنا طولا قال كونوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان وقال قبل ذلك نعم قال سيد الله فاول عليه الصلاه والسلام هو سيد ولد ادم ولا شك انه افضلهم عليه الصلاه والسلام ولكن خشي الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا يجب الى ان يباله حتى يقع في الغلو ومع الاسف الان كثر الغلو الان كثر الغلو لا حول ولا قوه الا بالله وتجد أن الانسان يتحدث ويتكلم بعبارات ولا ينتبه إلى هذه العبارات وإلى هذه الكلمات التي يتكلم بها ويقولها وإذا أنكرت عليه قال أنا ما قصت هذا الشيء طيب عبارتك قد يفهم من هذا الشيء عبارتك قد يفهم من هذا الشيء يعني مثلا أن هناك من يعني يرثي الشيخ عبد بن باز رحمه الله ويقول مثلا لو أن يعني يقول لو ان علم ان الموت غدا ان الشيخ عبد العزيز الله لو علم لو علم ان الموت غدا ما استطاع يجيه ايش من قالك أنت؟ أنت تعلم تعلم إن الشيخ الله لو يعلم إن الموت غدا يعني هذا من من الغلو. ومن الكلام الذي ليس له اصل مو لا شك مو ولا شك إن الشيخ الله لا بمثل هذا أول واحد يقول خدت الباز أفضل جيلنا وتركت مجمع البومي والغرباني هذا اعتراض على قدر الله جل وعلا يعني أن الله جل وعلا يقبض أرواح الاولياء والصالحين ويترك الفجرة والملاحدة والظالمين هذا اعتراض على هذا اذا كما قال هذا ما في فوق بين, الذي يقول بين قول زهير بن أبي سلم رأيت المنايا خط عشوة نص الله العافية والسلام من هذا إذن يعني الناس قبض الأرواح ورسائل ملك الموت هذا ليس لحكمه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو يقول بعض الناس يقول أن ما عظن واحد فيات مثل الشيخ الأديس. أنت شو تبيك؟ أنت تعلم الله يعني الله عز وجل مبقادر سبحانه وتعالى ما راح يخرج المهدي ولا ما يصدق الإنسان بهذا الكلام. ما راح ينزل عيسى بن مريم. النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ولا انسان ما يصدق بالكلام اللي, اللي قد جاء في الشرع يعني حنا كنا نعيب على اهل القبور واهل الضلال والذين يعبدون الصالحين والاولياء نسال الله ان يعافينا واياكم من ذلك وأصبح من ينتظر الى اهل السنه قد يحاكي افعال واقوال هؤلاء قد يحاكي أفعال واقوال هؤلاء او هو واحد يقول مثلا القبر يستحي منك ايش هالكلام هو القبو ينضم على الإنسان كما قال الوالد عليه الصلاة والسلام كما انضم على سعد بن عباده وسعف سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي نزل سبعين ألف بلق نزلوا شيعون والذي مناديل سعد في يوم القيامة نعم إنها اعظم من المناديل التي أو السياب التي رآه الصحابة على الوالد عليه الصلاة والسلام وأنها أنعم ومع ذلك نضم عليها القبو كيف يكون الإنسان إنه القبو يستحي أوش أو ما مثل هالعبارات وهالكلمات ويصف الإنسان كلام وهو يعلم أن هذا الكلام مو بصحيح أو ان محبة لهذا الإنسان يجعله يبالغ ويأتي بكلمات وأن هذه الكلمات لا تجنس فأذكتوا نفسي ومن يسمعني بالتحذير والتنبيه من الغلو يا أيها الاخوان الآن الغلو قد غشانا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى أصبح من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الإيمان وماذا فيقول عبارات فيها غلو وعباراتنا صلى الله عليه وسلم غير صحيحة وليست بصواب لا لابد في الحقيقة من التحذير من هذه الأمور والانكار على من وقع فيها نعم وكل هذا من عدم كل هذا يعني هذا الغلو كل هذا من عدم معرفة الإنسان لربه عليه الصلاة والسلام وعدم معرفة ايضا لنبي عليه الصلاة والسلام نعم فالحمد المخلوق لابد فيه من شرطين ان يكون هذا المخلوق بالفعل مستحق لهذا الشيء والأمر الثاني أن لا يغلو في هذا المخلوق فيصفه بصفات لا تكون إلا للخالق عز وجل نعم الحمد لله والله عز وجل هو المألور وهو المعبود سبحانه وتعالى الإله هو المألور والمعبود والذي تالهه القلوب وتعبده النفوس عز وجل رب العالمين وتقدم الكلام على رب والعالمين فما قال المصنف رحمه الله كل ما سوى الله عالم فهو رب العالمين أجمعين سبحانه وتعالى رب البشر ورب الملائكة ورب الجن ورب الحيوانات فهو رب العالمين سبحانه وتعالى وكل ما سوى الله فهو عالم قالوا أنا واحد من ذلك العالم وتلاحظون أن هذه التعريفات التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها تعريفات واضحة وبينة ويفهمها ويفهم الإنسان سواء كان عالما أو مبتدئ وهذا كله من توفيق الله جل وعلا المصنف في أن وفقه إلى تاليف مثل هذا مثل هذه الأغشال وغيرها. قال وإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل اعرفه باياته ومخلوقاته فلا شك أن آيات الله جل وعلا داله على وجوده وعلى كماله وعلى عظمته سبحانه وتعالى. وايات الله تنقسم إلى قسمين آيات الله تنقسم إلى قسمين آيات خونية وآيات شرعية. والآيات الكونيه تنقسم الى قسمين ايات في الانفس وايات في الافاق كما قال عز وجل سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم فاايات في الافاق وايات في الانفس نعم وآيات الله الشرعيه ايضا تنقسم الى قسمين اي الايات الشرعيه طبعا هي ما انزله الله جل وعلا من كتب على انبيائه ورسله وهذه الآيات الشرعية تنقسم إلى قسمين آيات محكمة وآيات متشابهة كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات نعم فكل هذه الآيات هي داله على عظمة الله وعلى كماله وعلى وجوده سبحانه وتعالى سواء كانت الآيات الكونية أو الآيات الشرعية ولذلك القرآن هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام معجزته الكبرى قال اعرفوا باياته ومخلوقاته فلا شك ان هذه المخلوقات دال له على وجود الله عز وجل وفي الحقيقه ان هناك ادله كثيره على وجود الله سبحانه وتعالى فمن هذه الادله هو هذه هذه المخلوقات فلا شك أن كل فعل لا بد له من فاعل وكل أثر لا بد له من مؤثر فهذه المخلوقات وهذه الأفلاك وهذه السماوات وهذه الأجرام فلا شك أنها تدل على وجود الله سبحانه وتعالى فإذا كان الإنسان يقول على اصغر الأشياء وأتفه الاشياء يقول ان لا بد ان هناك من صنعها وان هناك من فعلها فكيف هذا الكون بما فيه من افلاك واجرام وبما فيه من مخلوقات من بشر ومن حيوانات ومن ملائكه وجن ومن نباتات الى اخره وكل هذه تجري كل هذه الامور تصرف وتدبر وفق الحكمه وأنها السائر على ما شرعه الله جل وعلا وما راده سبحانه وتعالى فلا شك انها دال على وجود الله سبحانه وتعالى وكما قال عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فهذه حكمة فهذه عقوا قسمة حاصرة إن يكون يكونوا خلقوا من غير شيء هذا غير صحيح وإن يكون هم الخالقين وهذا أيضا غير صحيح كل إنسان يعرف أنه, أنه ليس هو بخالق أو خلق السماوات والارض هذا أيضا ليس بصحيح ولا يقولونه أيضا فإذا لا بد أن هناك من خلقهم ولذلك كما جاء في الصحيح أن جبيل بن مطعم عندما جاء يفتدي بعض المشركين الذين وقعوا في في غزوة بدر وسمع هذه الآية قال فاد قلبي أن يطير سمع واسول عليه الصلاة والسلام يقرأ في هذه الايات فقال كاد قلبي ان يطيب هذه قسمه عقليه حاصرة لا ينفك عنها الانسان نعم كذلك ايضا من الادله دليل الفطره فالله عز وجل فطر عباده على الايمان به سبحانه وتعالى وذلك ان الانسان تجده انه عندما يشعر بشيء انه يلجا الى الله جل وعلا سواء كان مسلما ام كافرا فلان الله عز وجل قد فطر عباد على ذلك وكما قال عز وجل و اذا اخذ ربكم بني ادم من ظهورهم زويتهم و اشهدهم على انفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا فلا شك ان الفطره هي من اعظم الادله التي تدل على وجود الله سبحانه وتعالى نعم كذلك ايضا في ما أيد الله عز وجل به أنبياء ورسله من مجزات ومن علامات تدل على صدق نبوتهم وصحة رسالتهم وتدل قبل ذلك على وجود الخالق جل وعلا الذي أرسلهم سبحانه وتعالى فكل هذا دال وغير كل هذا وغير دال على وجود الله سبحانه وتعالى وذكر المصنف رحمه الله لك بعض الادله الأدلة هو أوضح الأدلة وهو هذه المخلوقات ف لا يمكن لإنسان ما أن يقول أن هذا الكتاب مثلا جاءت الحروف وتكون منها كلمات والكلمات تكون منها موضوعات وجاء أيضا الغلاف وكذا وكذا وأصبح بالتالي كتاب فيه من شتى الموضوعات وأنواع المعارف والمعلومات هذا الذي يقول بهذا يعني لا شك أنه إنسان مجنون فكيف بهذا الكون كله فسبحان من خلقه جل وعلا نعم فذكر المصنف يعني أعظم شيء وأكبر شيء وأوضح شيء لدى الإنسان قالوا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر فلا شك كون هذا الليل موجود وأن الإنسان يرتاح فيه وينام فيه ويسكن فيه ويأتي في وقت معين ويذهب في وقت معين وهكذا ويأتي النهار وهكذا فهذا لا شك هذا دال على عظمه الله جل وعلا والشمس والقمر وأن هذه الشمس عندما جعلها الله عز وجل في هذا المكان ولو جعل الأرض أقرب مما هي عليه لهذه الشمس أو الشمس أقرب مما هي عليه للأرض لا هذه الأرض ولو جعل الأرض أبعد من الشمس مما هي عليه الآن لا جمدت هذه الأرض فكل هذا يدل على وجود الله الحكيم الخبير سبحانه وتعالى وأنه سخر المخلوقات للإنسان نعم قال والقمر ولا شك ان القمر من ايات الله العظيمه هل تديروا قال ومن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والارضون السبع ومن فيهن فالسماوات السبع من ايات الله العظيمه وكل هذه الاجرام كلها تحت السماء الدنيا كل هذه الاجرام والأفلاك والمجرات كلها تحت السماء الدنيا ثم تاتي بعد ذلك السماء تأتي بعد ذلك السماء الدنيا ثم السماء الثانية إلى سبع سماوات نعم فكل هذا دال على عظمة قال والأرضون السبع ومن فيهن فالسماوات فيها أيضا مخلوقات والأرضون أيضا فيها مخلوقات وكما جاء هذا أيضا كما دلت عموم النصوص على هذا ومن جمله المخلوقات الملائكة وأن نواسل عليه الصلاة والسلام عندما عرج الى السماوات العلاء كان كل سماء يستفتح فيفتح له وفي ويفتح له الملائكة ثم يذهب إلى السماء الثاني وهكذا نعم وجاء في حديث بذر الذي جاء من طرق أن السماء عطت وحق لها أن ما من موضع له وهناك ملك صاف قدميه وأن هناك ملك ساجد إلى آخره نعم قال وما بينهما نعم قال والدليل وما بين أيضا سماو الأرض من مخلوقات ومن ذلك الملائكة أو الجن والشيء لما نذكر عنه الله اعلم به قال والدليل قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تستد للشمس ولا للقمر واستد الله الذي خلقهن إن كنتم اياه تعبدون ما أكثر من أن يسد للشمس والقمر والعياذ بالله ويترك السجود لله وعافنا الله وإياكم من ذلك فسجود لا شك مخلوقات الله هذا شرك أكبر وعدم سجود الله هذا جهد وإنكار لغبوبية الله وعبودية عليه سبحانه وتعالى نعم قال عز وجل نعم نعم قال نعم وقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حتيثة والشمس والقمر والنجوم سخرات بامره الا له الخلق والام تبارك الله رب العالمين فالذي خلق السماوات والارض في سته ايام سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش عز وجل والعرش هو اعظم المخلوقات نعم ويغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فكما تقدم او كما هو معروف ان, الشم أن الليل ياتي ثم ياتي النهار وهكذا قال والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر كل هذه مسخرات وتجري وفق ما وضعه الله عز وجل لها من نظام سبحانه وتعالى ولا تخرج عن نظام الله سبحانه وتعالى الا له الخلق والأمر فالخلق له جل وعلا هو الذي خلق والأمر له أي عبادته عز وجل واتباع شرعه فالأمر هو جمعه الاوامر أي ما أنزله الله عز وجل من كتب وشاع والزم به عباده تبارك الله رب العالمين وتبارك اي تعظم وتنزه سبحانه وتعالى وهذا النعم مأخوذ هذا في الاصل من البركه ماخوذ عفوا تبارك نعم اصل عفوا تبارك اصل والبركه ماخوذه من البركه ماخوذه من البركه وهي مجمع الماء نعم فتبارك تعاظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى رب العالمين قال والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم فبما ان الله عز وجل والحال والرازق يجب عليكم من توحيد توحيد ألا له الخلق والأمر فالخلق له جل وعلا هو الذي خلق والأمر له أي عبادته عز وجل واتباع شرعه فالأمر هو جمعه الأوامر أي ما أنزله الله عز وجل من كتب وشرع وألزم به عباده تبارك الله رب العالمين وتبارك أي تعظم وتنزه سبحانه وتعالى وال هذا المأخوذ هذا في الاصل من البركه ماخوذ عفوا تبارك نعم واصل عفوا تبارك أصله البركه والبركة ماخوذه من البوكه ماخوذه من البوكه وهي مجمع الماء نعم فتبارك تعاظم وتنزه وتقدس سبحانه وتعالى رب العالمين قال والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى ايها الناس اعبدوا ربكم فبما أن الله عز وجل هو الخالق والغازق إذن عليكم أن تعبدون فيلزم من توحيد ربوبية توحيد الالوهيه الذي خلقكم جل وعلا والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله وتخافون منه وتجعلون بينكم بين عذاب لا يقايا باتباع ما أمر قال إلى قولي تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون فبما أن الله عز وجل هو الخالق والغازق والمحي والمميت اذن هو المعبد وحده ولا يجوز إنسان أن يجعل لربه جل وعلا انداد داد الله وإياكم من ذلك قال كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحف فلا شك أن الخالق هو المستحف للعبادة وحده عز وجل نعم ولذلك دائما ربنا عز وجل يذكر آياته وخلقه وعظيم قدرته ثم يدعو إلى عبادته وحده لا شريك له فيلزم من توحيد ربوبية توحيد العبادة قالوا أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والغابة والوهبة والخشوع والخشى والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذو وغير ذلك أنواع العبادة التي أمر الله بها والدليل قوله تعالى هذه لا سوف يبينها المصنف أو يبين بعضها فيما بعد قال ودل قول تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نعم فلا شك أن المساجد لله إذن لا يجوز دعاء أحدا مع الله والدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء مسألة ودعاء عبادة دعاء المسألة أن يقول إنسان ربه غفرني وارحمني واهدني إلى آخره ودعاء العبادة هو مثل الصلاه ومثل الصيام ومثل الحج ومثل الزكاه فعندما الانسان يصلي هذا دعاء منه لرب بان يرحمه وأن يعف له ويدخله الجنه وعندما الانسان ايضا يصوم هذا دعاء منه لرب بان يغفر له ويرحمه ويدخله الجنه وهكذا فهذا يسمى دعاء العباده اما دعاء المثلة له ان يكون انسان يعبر له وارحمني لاخره نعم فهذا شامل لنوعي العباده لنوعي عفن الدعاء قال فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله ان كل انسان صرف عباده لغير الله فهو مشرك بالله شركا اكبر قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه ولا لا يفلح الكافرون نعم والدعاء ينقسم الى قسمين من حيث الحكم دعاء واجب لا بد منه دعاء واجب لا بد منه والدعاء الثاني هو المستحب الدعاء الواجب الذي لا بد منه هو ان الانسان يدعو ربه عز وجل بان يهديه وان يغفر له وان يدخل الجنه وهكذا فهذا لا شيء هذا دعاء واجب لا بد منه ولا يعقل ان الانسان يؤمن بالله ولا يدعو الله ولذلك نحن ندعو في كل وقت ومواعيد الصلاه ان يهدينا ربنا جل وعلا الى صراطه المستقيم مثل الصراط المستقيم نعم وايضا في الجلسه بين السجدتين يقول انسان ربي وفقني ربي وفقني الى اخره فهذا الدعاء لا شك انه دعاء واجب ولا يمكن الإنسان ان يترك دعاء لربه ولذلك الخطابي رحمه الله في كتاب الدعاء قال ان الدعاء منه ما هو واجب وهذا واضح والدعاء الثاني هو كلما الإنسان أكثر من دعاء الله في كل صغيرة وكبيرة هذا مستحب هذا مستحب ولا يقف عند هنا. صلى الله ورحمة الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن الولاة وفي الحديث الدعاء من خل عباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سبيل جهنم جهل ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهن وخافوني ان كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبه ورهبه والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا غبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني الآية ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعانة قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الايه ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ومن السنه لعن الله من ذبح لغير الله ودليل النذي قوله تعالى يوفون بالنذي ويخافون يوم كان شره مستطيرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلازلنا في الأصل الأول وهو معرفة الإنسان لربه جل وعلا وقد عفوا تقدم الكلام عليكم السلام على هذه القضيه العظيمه والمساله الكبيره ثم بعد ذلك جئنا الى انواع العباده وبدا المصنف رحمه الله تعالى يفصل فيما يتعلق بانواع العباده ويذكر الادله على كل عباده بشكل اخير على كل عبادة من العبادات التي يجب على الإنسان أن يتعبد بها لربه سبحانه وتعالى وتقدم الكلام أو شيء من الكلام على عبادة الدعاء وأن هذه العبادة من أعظم أنواع العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه جل وعلا وكما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فأمر ربنا جل وعلا بعبادته ولذلك تقدم لنا فيما أظن في الدرس الماضي أن الدعاء على قسمين منه ما هو واجب لا بد على العبد أن يدعو ربه جل وعلا ومنه أي من الدعاء ما هو مستحب ومن الدعاء الواجب هو أن الإنسان يدعو في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم فهذا من جمله الدعاء الواجب ومن ذلك ايضا قول الانسان بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي فيسال ربه جل وعلا المغفره وان يتوب عليه فهذا ايضا من الدعاء الواجب ومن الدعاء الواجب عندما الانسان يقع في المعصيه فلا بد عليه ان يتوب من هذه المعصيه ولا تحصل هذه التوبة إلا بدعاء الله بأن يدعو ربه جل وعلا بأن يغفر له وأن يكفر عنه سيئاته وأن يعفو عن هذا الخطأ الذي هو وقع فيه وهكذا ومن الدعاء الواجب ايضا عندما الإنسان يضطر و عندما يقع في ضيق وضروره فلا شك لا أود عليه أن يدعو ربه جل وعلا وأن يتوصل إلى خالقه ومولاه سبحانه وتعالى وكلما أكثر الإنسان من الدعاء كلما كان محققا بهذا العمل محققا لعبودية رب جل وعلا ولربوبيته على خلقه سبحانه وتعالى نعم وتقدم لنا أن الدعاء قسمان دعاء عباده ودعاء مسألة دعاء العباده هو عفوا دعاء المساله قول الانسان رب اغفر لي وارحمني الى اخره ودعاء العباده هو ان الانسان عندما ياتي بالطاعات يكون قد دعا ربه جل وعلا دعاء عباده لان هذه الطاعات من صلاه وصيام وحج وزكاه هذه توجب هذه عفوا تكون سبب في رفع درجات هذا الإنسان وفي حصول المغفر له وفي دخولها الجنة وفي عادته من النار فعندما الإنسان يصلي كأنه يدعو رب بأن يغفر له بهذه الصلاة وأن يرحمه وهكذا باقي العبادات فهذا يسمى بدعاء العبادة هذا يسمى بدعاء العبادة نعم قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وهذا الحديث حديث ضعيف قد رواه الترمذي عن علي بن حجر عن وليد بن مسلم عن عبد الله بن الليحه عن عبيد الله بن ابي جعفر عن بان بن صالح عن انس بن مالك ان رسول عليه الصلاه والسلام قال الدعاء مخ العباده وخرج هذا الحديث ايضا الطبراني في كتابه المعجم الاوسط وكذلك ايضا في كتابه الاخر الذي هو الدعاء فخرج في هذين الكتابين عن بكر بن سهل عن عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن عبد الله بن لهيعه بباقي الاسناد نعم وقال الترمذي والطبراني ايضا ان هذا الحديث لا يعرف الا من حديث عبد الله بن لهيعة. وقد استغربه الترمذي قال هذا حديث غريب ولا يعرف إلا من حديثه باللهيعة وقال الطبراني في المعجم الأوسط بنحو هالكلام أي أن عبد الله باللهيعة قد تفرد بهذا الحديث والغريب عند الترمذي هذا يكون ضعيفا الغريب عند الترمذي هذا يكون ضعيف ما يحكم الترمذي على حديث بالغرابة الا وهذا حكم منه على هذا الحديث بالضعف ما يحكم الترمذي على حديث ما بالغرابة إلا ويكون هذا الحديث حكم منه إلا ويكون عفوا هذا حكم منه على هذا الحديث بالضعف فهذا الحديث فيه ثلاثة علل فيه باللهيعه وهو رحمه الله كان من جلته أهل العلم وفضلائهم وكان قاضي مصر في زمانه ولكنه رحمه الله عنده سوحب لم يكن بالضابط في حديثه ولما يكن بالحافظ لحديثه فعنده سوحب وقد استلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه فذهب جمهور أهل العلم جل أهل العلم لا عدم الاحتجاج به وبعض للعلم فصل ما بين من روى عنه قديما ومن روى عنه أخيرا والصواب أنه لا يحتج به مطلقا هذا هو الصواب لكن لا شك أن من روى عنه قديما فحديثه أقوى لكن لا يحتج به أيضا والدليل على هذا من جهتين الجهة الأولى أن جمهور أهل العلم على تضعيفه من يحيى بن معين ومن, ومن أبي زرعة وأبو حاتم غازي وغيرهم على تضعيفه ومن الترمذي وغيرهم فجمهور أهل العلم وجل أهل العلم على تضعيفه ولم يفصلوا في حاله والوجه الثاني أنه له حديث منكرة حتى من غواية من روى عنه قديما من غواية ابن Chase وغيره له حديث منكرة حتى من غواية من روى عنه قديما ومن ذلك في كتاب العلم ابن أبي حاتم ذكر حديث كثير من غواية العبادلة عنه وغيرهم طبعا ليس العباد فقط الذين سمعوا منه قديما بل أيضا غيرهم ومع ذلك له أو مع ذلك هناك حديث منكرة حتى من غواية من روى عنه قديما فبالتالي ان رحمه الله لا يحتج يبره إنما يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات كما قال لما محمد اني اكتب حديثه بالله يعني كي يعتبر به أو نحوها العبارة نعم فهذه العلة الأولى في الحديث العلة الثانية في الحديث أنه قد عنعنى في هذا الحديث ولم يصرح بالتحديث بينه وبين عبيد الله بن جعفر فيما أعلم لا في المعدم الأوسط ولا في الدعاء ولا كذلك في الترملي وباللهيعة يدلس رحمه الله باللهيعة عنده شيء من التدليس وفي بعض الحديث اسقط راويين تقريبا فعنده شيء من التدليس والأمر الثالث أن أبان بن صالح لا يعرف له سماع من أنس بن مالك ولا ولم يذكر المزي في تحبة الاشراف هواية لأبان بن صالح عن أنس إلا هذا الحديث وكذلك أيضا في مسند الإمام محمد ما ليس لي بن صالح رواية عن أنس وكذلك أيضا في كتاب ابن حجر الأطراف الأطراف على أطراف في الكتب الثمانيه أيضا ما ذكر ولا حديث من رواية أبام بن صالح عن أنس بن مالك ما ولا حديث من رواية أبان بن صالح عن أنس بن مالك ما فرواية ابا من صالح انس غريبه ولا يدرى عن سماعه من انس والعله الرابعه اين اصحاب انس عن هذا الحديث الذين هم ملازمين له والذين هم اكثر عنه ف... فايضا هذه عله اخرى فهذا الحديث معلول بهذه العلة الاربعه ولكن هذا الحديث من حيث المعنى صحيح ان الدعاء مقل العباده طبعا جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن ولمام أحمد وغيرهم من حديث ذر بن عبد الله المرهبي أن يسيع الحضرمي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة قال الدعاء هو العبادة ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فهذا الحديث يغني عن حديث الدعاء مخ العباده وأيضا هذا الحديث بين أن المعنى الذي جاء في حديث أنس اللي فيه باللهيعة أن معنى صحيح أن معنى صحيح وأن الدعاء هو مخ العبادة أي أصل العبادة وكما قال رسول عليه الصلاة في الحديث الآخر الصحيح الدعاء هو العبادة فالمصنف رحمه الله إنما ذكر من هذا الباب انما ذكره من هذا الباب لان معناه صحيح ودلت على معناه النصوص فلذلك المصنف رحمه الله ذكره وأهل العلم لهم طريقتين اهل العلم لهم طريقتين في ذكر الاحاديث الضعيفه الطريقه الاولى الاستصدار على ذكر الاحاديث الصحيحه وعدم ذكر الاحاديث الضعيفه في مصنفاتهم يعني مثل ما فعل البخاري ومسلم القسم الثاني من أهل العلم يذكرون الأحاديث الصحيحة ويذكرون ما يؤيد هذه الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة التي معناها قد جاء في الأحاديث الصحيحة نعم ومن هؤلاء الإمام محمد رحمه الله تعالى وكذلك أيضا من هؤلاء الداري في رد على بشر وألا لكاي وغيره ما أصحاب السنن إلى آخره ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحيانا رحمه الله قد يذكر بعض الأحاديث الضعيفة التي تكون معناها صحيح وتشهد لها نصوص الكتاب والسنة فيكون ذكرها من باب الاستئناس يكون ذكرها من باب الاستئناس نبي شيبة في كتابه العرش ذكر الآثار التي جاءت في العرش طبعا العرش كلنا يعلم أنها جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة فهو ذكر الحديث الصحيحة والآثار الصحيحة وأيضا ذكر حديث ضعيفة يعني هذه من باب الاستئناس هذه من باب الاستئناس فلذلك الشيخ رحمه الله من أجل هذا الأمر ذكره والله أعلم نعم قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين هذه الآية الكريمة عندما ذكر رسول عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العبادة وهذا الحديث صحيح وبعض الإخوان على هذا الحديث بعلا هي فيها نظر هي فيها نظر بل الحديث صحيح وهو الدعاء هو العباده صحها الترمذي وغيره من اهل العلم نعم عندما اقول ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده ذكر الايه قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم واحيانا الرسول عليه الصلاه والسلام عندما يذكر الشيء من حديثه يذكر ما يؤيد هذا الشيء من القران الكريم يذكر ما يؤيد هذا الشيء من القران الكريم احيانا يفعل هذا عليه الصلاه والسلام نعم ومن ذلك ما فعل في حديث الدعاء هو العبادة ثم تلا هذه الآية وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكدون عن عبادتي فدل هذا على أن أولا الدعاء عبادة لأن قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكدون عن عبادتي فدل هذا على أن الدعاء عبادة وهذا الذي جاء في الحديث الدعاء هو العبادة هذا واحد ثانيا أن هذه الآية الكريمة وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذه فيها أمر بالدعاء وهي دليل من الأدلة على وجوب الدعاء هي دليل من على وجوب الدعاء وأيضا الحديث يدل على هذا الدعاء هو العبادة والعبادة واجبة إذن بالتالي يكون الدعاء واجب, بالتالي إذن يكون الدعاء واجب فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآية الكريمة والدعاء هو واجب كما تقدم يعني منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب نعم قال ودليل الخوف قوله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين حمك الله نعم من العبادات العظيمه والطاعات الكبيره هو الخوف من الله جل وعلا فهذه عبادة عظيمة من العبادات ثم ذكر المصنف الدليل على هذه العبادة قوله جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم ثم قال وخافوني إن كنتم مؤمنين وكما قال جل وعلا فلا تخشوهم وخشوني فأمر جل وعلا بخشيته وبالخوف منه سبحانه وتعالى والخوف من الله جل وعلا واجب والذي لا يخاف من الله لا شك في كفره والعياذ بالله هذا الذي لا يخاف من ربه إذن دليل أنه لا يعظم ربه ولا يؤمن بربه ولا يعرف ربه جل وعلا وبالتالي يكون هذا كفر نسال الله العافية والسلامة فالخوف من الله هذا أمر لا بد منه لا بد على الإنسان أن يخشى وأن يرهب وأن يخاف من ربه سبحانه وتعالى حتى يكون هذا الخوف باعثا له على فعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات نعم والخوف على ثلاثة درجات الخوف من الله سبحانه وتعالى الدرجة الأولى التي لا بد منها من لم يخاف مغبق لا شك في كفره وهذه الدرجة هي التي تجعله يأتي بالأمور التي يكون فيها مسلما من الايمان بالله جل وعلا والايمان برسوله عليه الصلاه والسلام والاتيان بالصلاة التي لو تركها لكفر والعياذ بالله وترك الشرك وترك الكفر فهذا هذه الدرجه من الخوف هذه لا بد منها حتى يكون الانسان مسلم الدرجه الثانيه هي التي تبعث على فعل الواجبات التي, لا التي اذا تركها يكون متعوض لغضب الله وسخطه ولكن ما يخرج عن الدين ولا يرتد عن الإسلام ولا يخرج من الملة فهذه الدوجة هي التي تفعلها هي التي, هي التي تجعل عفوا ياتي بالواجبات ويترك المعاصي والسيئات التي لو لم يتركها ما توقع في الكفر مثل إنسان عفنا الله وإياكم من ذلك يسر ولا يزني فلا شك إن هذه معاصي كبيرة و تعرض الإنسان لصخط الله ولعقابه ولعذابه ولكنها لا تخلد في النار ولا تخرج من الملة كما هو معلوم نعم الدرجة الثالثة هي التي تجعل الإنسان يأتي بالمستحبات ويترك حتى المكروهات أو التي قد تجوه إلى الوقوع في فعل المعاصي والسيئات يعني مثلا المحافظة على رواتب وعدم ترك رواتب هذا من كمال الخوف من الله جل وعلا هذا من كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى مثل لكثا من قراءه القران ولكثا من ذكر الله جل وعلا فهذا ايضا من كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى وهكذا فالخوف على هذه الدرجات الثلاث والخوف ينقسم الى اقسام اولا الخوف من الله جل وعلا والقسم الثاني هو أن الإنسان لو صرف هذا الخوف الذي لا يكون إلا لله لو صرف للمخلوق لكفر ولو وقع في الشرك الأكبر وذلك كان يخاف الإنسان من شخص ما أن يدخله إلى النار وأن يمنعه من دخول الجنة وأن يمنعه من الأولاد وأنه كذلك أيضا يمنعه من الرزق كذا وكذا فهذا شيء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى هذا شيء لا يكون إلا لله عز وجل فعندما الإنسان يخاف المخلوق هذا الخوف هل يقع في الشرك الأكبر بسم الله العافية والسلامة مثل ما بعض الناس والعياذ بالله يخاف من الأولياء والصالحين أن يدخلونه وأن مثلا يدخلون يدخلون في النار ويمنعون من دخول الجنة ويمنعون مثلا من الأولاد وما شابه ذلك فهذا والعياذ بالله صرف هذا الشيء لغير الله فهذا يقع في الشرك الأكبر بسم الله العافية والسلامة صعب في هذا الشيء وقع في الشوك الأكبر. نعم، عندنا القسم الثالث الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي الذي جعله ربنا جل وعلا في الإنسان والناس تفاوتون في هذا. والخوف الطبيعي كان يخاف الإنسان من عدو من يقتله أو يؤذيه، يخاف كذلك أيضاً من حيوان مفترس يفترسه وهكذا. فهذا خوف طبيعي. كما قال جل وعلا عن موسى فخرج منها خائفا يتوقف خائفا من فرعون فهذا خوف طبعي وكلما الإنسان هذا الخوف يعني قل عنده كلما دل على قوة إيمانه وعظيم يقينه بربه جل وعلا ومن ذلك ما جاء في, في الحديث المخرج في الصحيح. أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سمع صوت ركب فرس لأبي طلح الأنصاري أو ابو قتاده لعل أبو طلح الأنصاري وذهب لجهة هذا الصوت فعندما خرج المسلمون رأى الرسول عليه الصلاة والسلام مقبل وقال لن تهاو لن تهاو يعني ما وجد شيء عليه الصلاة والسلام فكان أول من فزعه عليه الصلاة والسلام يبحث عن هذا الصوت وهذا من كمال خوفا رب جل وعلا وقوة إيمانا في خالقه ومولاه مثل ما جاء في الحديث الصحيح عندما كان رسول عليه الصلاة والسلام قال تحت ظل شجرة فجاء رجل كان معلق سيفه فأخذ السيف وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني فقال الله فسقط السيف من يده فهذا كل يدل على قوة إيمانه عليه الصلاة والسلام وعظيم توكل على ربه عز وجل هو كما قال الصحابه رضي الله عنه ان كان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اقوى الناس الى العدو في القتال وكان الصحابه يحتمون بوسل عليه الصلاه والسلام اذا اشتد القتال نعم فكلما هذا الخوف الطبعي يعني قلف الانسان كلما دل هذا على قوه ايمانه وعظيم توكله على ربه سبحانه وتعالى نعم ومن الخوف طبعا ما يوقع في الشرك الأصر من الخوف ما يوقع في الشرك الأصر من الخوف ما يوقع في الشرك الأصر فعندما الانسان الإنسان يج... عندما يكون الإنسان في قلب خوف من بعض ظلمه أو فجره أو فسقه أو كذا وكذا ويجعل يترك بعض الطاعات بعض الطاعات التي ما توقع فيها الكفر وإنما يترك بعض الواجبات وبعض الطاعات خوفا من الناس ف هذا من الشوك الأصعب هذا من الشوك الأصعب هذا من الشوك الأصعب عافن الله وإياكم من ذلك يعني مثل بعض الناس يحلق لحيته يعني عنده شيء من الخوف من الناس أو يسبل ثوبا يقول حتى لا يتكلمون علي حتى لا كذا وكذا وإن يخشى منهم وإن يتحوج منهم أن الله عليه وسلم وكذا فهذا نوع من الشوك الأصعب هذا نوع من الشوك الأصعب وأما أن الإنسان يعني ترك مثل هذا الشيء لأنه يخاف أن هناك من يوقع العقاب به يعني كان يكون حاكم ولا سلطان ولا فاجر ولا ظالم وخوف متحقق فهذا يكون يعني مكره هذا يكون في هذه الحالة مكره وكما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه والحديث ثابت من مجموعة طرقه أنه عندما عذبه المشيكون قالوا لا نتركك حتى تتكلم على محمد والعياذ بالله على الرسول صلى الله عليه وسلم فما تركوه حتى وقع في هذا الشيء فبعد ذلك تركوه ذهب للرسول عليه الصلاة والسلام فأخبر الرسول عليه الصلاة بما حصل منه فقال كيف تجد قلبه قال مطمئن بالإيمان قال قال الله عز وجل لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فالإنسان إذا أكره وفعل ما اكره عليه فهنا لا يؤاخذ هنا في هذه الحالة لا يؤاخذ نعم قال و نعم قال عفوا نعم ومن ذلك أن الإنسان مثلا يخاف ياخذ في الجهاد يخاف ان يقتل فهذا نوع من الشرك الأصغر هذا نوع من الشرك الأصغر نصر ونعافينا وياكم من ذلك قال ودليل وجاء قوله تعالى فمن كان يود لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشيق بعبادة ربه أحدا نعم ووجاء عبادة حظيمة من العبادات وهو جاء معروف لو راجل الإنسان أن يعبر عنه ما استطاع أن يعبر عنه هذا شيء معروف وشيء معلوم وهو أن الإنسان يتعلق بالله ويوجو ما عند الله وينتظر ثواب الله وينتظر رزق الله وينتظر توفيق الله إلى آخره وهو جاء ينقسم إلى قسمين وجاء لا يكون إلا لله جل وعلا ورجاء يكون للعبد ورجاء يكون للمخلوق ورجاء يكون للمخلوق ورجاء لا يكون الا للخالق عز وجل فرجاء الذي لا يكون الا للخالق هو ان الانسان يرجو الجنه ويخاف من النار هذا شيء بيد الله وحده لا شريك له هذا شيء بيد الله وحده لا شريك له وما كان من ذلك وما كان من ذلك نعم وهذا الرجاء الذي لا يكون الا لله ايضا هو على قسمين شيء لا بد على الإنسان أن يوجو ربه وهو في دخول الجنة وتحقيق مرضات الله وإعادته من النار فهذا الرجاء لا بد منه هذا الرجاء لا بد منه والثاني كلما الإنسان في كل صغيره وكل كبيره رجاء ربه عز وجل حتى في الأشياء اليسيرة هذا دليل على قوة إيمانه وعظيم توكله على الله جل وعلا. وعظيم تعظيمه لربه عز وجل فكلما الإنسان تعلق بالله ورجى الله عز وجل في كل شيء حتى لو كان صغيرا هذا دليل على قوة الإيمان وهذا شيء مستحب ومن كمال التوحيد وكمال التعلق بالله عز وجل وأما الرجاء الذي يكون المخلوق فهذا قسمين رجاء جائز ورجاء ممنوع الرجاء الجائز هو أن الإنسان يوجوم عند المخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه. يوجوم مثلاً فلان يساعده في شيء يقدر عليه حاجه من الحاجات الدنيا يقضيها له حاجة من الحاجات الدنيا. يوجو كذلك ان مثلاً يسلف مبلغ من المال. وهكذا. يعني مثل هذا الرجاء مثل هذا جاعش، مثل هذا رجاء جاعش. نعم. وأما رجاء الممنوع هو أن يرجو ما يكون لله يرجو المخلوق يرجو ما يكون لله فيجعل لي المخلوق فهذا لا شك أنه شرك وممنوع عرفنا الله وإياكم من ذلك وقد دفر وقد سؤل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله كما في الفتاوى المجموعه له عن قول الإنسان أرجوك فقال هذا جائز قال هذا جائز لكن الاولى من باب الأدب ان لا يطلقها العبارة قال الأولى من باب الأدب أن لا يطلقها هذه العبارة على المخلوق وكل هذا طبعا كما قال الشيخ هذا جائز والشيخ إنما قاله قال الاولى أن لا يطلق هذه العبارة تأدبا يعني مع الخالق كل هذا تحقيقا للتوحيد وسد الأبواب التي تفضي إلى الشرك وسد الأبواب التي تفضي إلى الشرك وكما حصل الكلام في الدوس الماضي ان يعني العبارات الشوفيه والعبارات التي فيها سوء ادب مع الله كثيره بين الناس اللي فيها أدب مع الله وعدم تعظيم لله وعدم احترام لله كثيرة بين الناس لا حول ولا قوة إلا بالله وبدأ بعض الناس يتساهلون في هذه العبارات بل حتى بدأ لو بعض العبارات يقولون يلتمسون لهذه العبارات مخارج وتاويلات وهذا في الحقيقة خطا ومن العبارات المنتشرة بين الناس وهي لا تجوز لك خالص شكري وكامل تحياتي فهذه العبارات الشركية, هذه العبارات الشركية ما أكثر ما تتداول بين الناس خالص شكري يعني جعلت خلاصة الشكر ولبه أعلى للمخلوق لا اجعل خلاصتها العبادة واعلاها لله نعم تقول للنسان انا اشكرك نعم شكرا نعم لكن خالص شكري يعني اصل شكري وخلاصته ولبه واعلا للمخلوق هذا شرك من شرك الالفظ شرك اصغر ومثل ايضا كامل تحياتي نعم انه وحيك. نعم لكن كامل التحيات كامل تقديري لا اجعل كامل تحياتك وكامل تعظيماتك وكامل تقديرك واحترامك لله عز وجل نعم تقول انسان المقابل انا أقدرك أنا انا أنا انا نعم لكن تجعل كمال هذه الاشياء للمخلوق لا هذا شوك من شرك الالفاظ من الشرك الاصغر فاذكر نفسي واخواني بالانتباه للعبارات والألفاظ والالفاظ والانتباه الى الغلو في العبارات نسال الله ان يعافينا من ذلك نعم قال, قال جل وعلا فمن كان يرجوا لقاء ربه أي يوجد لقاء رب يوجد ما عند الله ويوجد ثواب الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا فاذا كان الانسان يوجد ما عند الله ويخاف من الله ويبغي ثواب الله ويبغي جنته تهدا عليه ان يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا يخلص لله في, في عبادات واعماله وان تكون هذه الاعمال صالحه والعمل الصالح تم تقدم الكلام عليه نعم قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فامر ربنا جل وعلا ان نتوكل عليه اذا كنا مؤمنين فهذا يدل على ان التوكل واجب هذا يدل على ان التوكل واجب نعم وايضا يقال في التوكل طبعا التوكل هو الاعتماد على الله جل وعلا ما بدل الاسباب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع بدل الأسباب فهذا هو التوكل هذا عفوا هو التوكل كما هو معلوم وما يقال ما قيل في الخوف يقال في التوكل ايضا هو على ثلاث درجات شيء لا بد منه في الإيمان وكون الإنسان مسلم وهو أساس وأصل التوكل هو أن الإنسان يتوكل على ربه في دخول الجنة وفي عادة من النار وفي أصل أقواله وأعماله إذا ما ترك الإنسان على الله جل وعلا فلا شكنا لا يستطيع أن, أن يقول قول ولا يعمل عمل ولا يحصل لأي شيء نعم والدرجة الثانية من درجات التوكل هي في أن الإنسان يتعلق بالله وأن يفوض أموره إلى الله جل وعلا فكلما كان هكذا وفي محقق لهذا الشيء فكل كان هذا دل على قوه الايمان واليقين والدرجة الثالثه انه في كل صغير وكبير هي توكل على الله ويتعلق بالله حتى لو شيء يسير فهذا كله من كمال التوكل هذا كله من كمال التوكل ولذلك جاء في جاء في حديث في السنن حديث البخاري شعبة من استوقى او اكتوى فقد برئ من التوكل والحديث لا باس به اسناده اسناده صالح وان كان ليس بالقوي تماما لكن اسناده صالح ومن استوقى أو اكتوى طبعا طلب الرقيه جاعز لكن لو لا توكها والاكتوى ايضا جاعز ولو لا توكه فقد برئ من التوكل الذي يبدو الله لم برئ من التوكل المستحب كمال التوكل برئ من كمال التوكل المستحب نعم قال وعفوا ايضا من التوكل ما هو شوك اكبر عندما يصرف الانسان اساس واصل التوكل يجعل المخلوق يتوكل على انسان يتوكل على شخص في ان في ان يدخل الجنه ويعيد من النار فلا شك ان هذا شوك اكبر هذا شوك اكبر والعياذ بالله نعم و نعم ومن يعني ايضا عندما الانسان يتعلق بشيء وفيه اعتماد على هذا الشيء هذا قد يوقع في نوع من الشرك الأصر هذا قد يوقع في نوع من الشرك الأصر نعم بالنسبة للثاني يعني إنسان مثلا يذهب إلى طبيب وتجد يوكم بقلبه إليه يوكم بقلبه إليه ويميل إليه ويتعلق به فهذا نوع من الشرك الاصغر هذا نوع من الشرك الاصغر وذكر بعض اهل العلم عندما الانسان يكون عند مثلا جهه وظيفه يرزق منها ويميل اليها ويعني وي وي يتعلق بها فقال ان هذا نوع من الشرك الاصغر قال ان هذا نوع من الشرك الاصغر وهذا مذكور في تيسير العزيز الحميد وغيرهم من شروح التوحيد نعم وعندنا توكل وعندنا تواكل وعندنا وكاله التواكل هو ان الانسان يزعم انه متوكل ولكن لا يبذل الاسباب هذا يسمى تواكل عندما الانسان يزعم انه متوكل ولا يبذل الاسباب هذا يكون متواكل هذا يكون متواكل هذا يكون متواكل لا بد من بذل الاسباب وعندنا وكاله والوكاله هو انك تنيب شخصا في قضاء عمل من الاعمال هذه وكالة. وكالة وهي مشروعة كما هو معلوم هذه مشروعة كما هو معلوم نعم اختلف أهل العلم هل يجوز للانسان ان يقول أنه متوكل على الله ثم عليه كل لا هذا في خلاف بين أهل العلم الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يمنع من ذلك كما في الفتاوى المجموعة له وبعض أهل العلم على اللجنة الداعمة أو بعض اللجنة بعضه للعلم في اللجنة الداعمة أجهز أن يقول الإنسان أنه متوكل على الله ثم عليك ونمرق سأل الشيخ أبو رزاق العفيفي رحمه الله فقال أن هذا جائز قال أن هذا جائز والأكبر الله أعلم هو هو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قلنا هذا ما يجوز لين التوكل العبادة ما ما تصرف إلى المخلوق وإنما الذي جاء في الشرع هو الوكالة أنك تنيب مخلوق من الناس أن يقوم هذا العمل وأما التوكل لا التوكل في اعتماد قلبي فيه ركون فيه ميل فيه تعلق فهذا لا يكون إلا لله هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فالأقرب الله يعلم أن هذه العبارة على الله ثم عليك أنها لا تجوز، هذا هو الأقرب قال وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه سبحانه وتعالى وبعض الناس قد يستدل بقوله عز وجل يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فبعض الناس يفسر هذه الايه ويغلط فيها فيقول معنى ذلك ايها النبي حسبك الله يعني ان الله كافيك والمؤمنين ايضا يكفونك لا هذا التفسير باطل وان معنى هذه الايه الكريمه يا ايها النبي حسبك الله وحس ايضا المؤمنين اي ان الله عز وجل يكفيك ويكفي ايضا من المؤمنين فهذا هو معنى تفسير هذه الايه وقد نبه الامام ابن القيم على هذا الشيء نبه الامام ابن القيم في كتاب زاد المعاد على هذا المعنى العظيم او على هذا التفسير الصحيح للايه الكريمه قال ودليله ورهبه والرهبه والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يستارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين طبعا الرغبة هو أن إنسان يرغب بما عند الله جل وعلا من ثواب ومن الجنة ومن النعيم الذي عده لعباده المؤمنين ومن الرزق إلى آخرين. نعم والرغبة منه ما يكون لله ومنه ما يكون للمخلوق منهما يكون لله ومنهما يكون للمخلوق الذي يكون لله جل وعلا في, في الشيء الذي لا يكون إلا لله جل وعلا لا, لا يغب إليه لا يغب فيه إلا من الله من الجنة والاستعادة من النار أو لعادة من النار نعم ومنهما يكون أيضا للمخلوق منهما يكون أيضا للمخلوق وهو أن الإنسان مثلا يغب من فلان أن يقوم بهذا العمل أو ينجز هذا الشيء فهذا جائز هذا جائز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 ثناء عظيم على هذه العبادات الرهبه والرهبه والخشوع وفي هذا ايضا ثناء عظيم على الدعاء فالله عز وجل اثنى عليهم بقولهم يدعوننا رغبا ورهبا قال ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم مخشون قال ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له فالانابه هي اللجوء والوجوع و التعلق والخوف لا تنقل وهذه العبارات هذه الهدفة قيمة على الشريع الثاني فتواصلوا معه